بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرى كما الطارق أن نجم التاقب إن كل نفس لما عليها حافر فليان دَمٌ مُنْصَلِقٌ وَرِقٌ مِنْ نَارٍ دَافِقَةٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فما له من قوة ولا ماطر والسماء لا ترجع والأرض لا تصدع إنه لقول فصل وما هو بالهد إنهم يكيدون كيدا وَأَنذِرُكَ كَي لَا تَشْقَى كَنَسِيءٍ لِّكَاشِوِينَ أَمْهِلِ الظَّالِمُونَ وَلَدًا